بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أكلمكم اليوم عن النور والظلام في الكنيسة مجرد كلام من الكتاب المقدس لا أقول فيه شيئا من عندي إنما أردد ما يقوله الروح والكنائس يشوفوا لما احنا نخش الكنيسة وننور شمعة وصاد, قديس من الكديس وصاد عقونة كديس والكديسين المسألة مش مجرب شمعة انما ليها معنى ورموز ودلالات يعني نتذكر أن هذا القديس كان نورا لمن حوله من الناس ونتذكر أنه كان بيبذل حياته من أجل غيره زي ما الشمعة بتبزل ذاتها لكي يتمين للأقل يعني مسائل كلها لها معنى وهكذا نأخذ الأمر من جهة دلالات ورموز فكنس أول حاجة قلها عن النور إن الله يحب النور الله يحب النور بدليل إن أول يوم في الخليقة كان نور يعني في اليوم الأول قال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلم ومش بس في أيام الخليقة اليوم الأول كان للنور إنما يومين كانوا للنور اليوم الأول خلق الله نور ورأى النور عنه حسن وفي اليوم الرابع صنع النيرين العظيمين الشمس والقمر الشمس اللي بياء النهار والقمر اللي بياء الليل يعني يومين من الستة الأيام كان لنور الله نفسه قيل عنه أنه نور لا يدنى منه وعشان كده لما احنا أولاد الله اسمنا أبناء النور في أول حاجة في التسبحة يقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات كين سينوا قائب شيس نيشير الكيب أعيني يقوم يبني النور لأنه يسبح لب القوات وممكن واحد يتسب إلى النور يسموه عبد النور زي ما نقول عبد الله عبد النور يعني عبد الله الابن أيضا قال أنا هو نور العالم من يدبعني لا يمشي في الظلمة وبنقول عليه هو نور الحقيقي وهكذا ورد في إنجيل يوحنى في الإصاح الأول وهو نفسه قال عن ذاته قبل الصلب بحاجة بسيطة قال عن نفسه النور معكم زمان قليلا بعد كسير وما دام لكم النور لان يدرككم السلام اتذكر ان أنا على ما اظن مش على سنه 45 ولا 46 يعني من 65 سنه 64 سنة كنت ماشي في شارع ابراهيم اسمه دلوقتي. ايه اسمه الجمهورية أيامنا كان اسمه برهندرشي فلقيت دار للكتاب المقدس حاطين ذاترينة وانجيل كبير أي واحد ناشي بصير فوقفت وقريت فأعجبتني الآية دي النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا ما دام لكم النور لألا يدلكم الظلام وكنت بكت بالآية دي على كرسات المحضرة بتعطي الاستمرار لأنها عجبت النور معكم اللي هو السيد المسيح وفي سفر الرؤية يقال عن السيد المسيح لما ظهر للقديس يوحنا الحبيب قالوا وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها راد القيامة وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها هل في نور أكثر من كده اسمعوا روح القدس في على السلم المهر ودي مضيئة بر الملائكة أيضا ملائكة من نور الملائكة ملائكة من نور كما ورد في فرنسو 16 11 الأبراغ أيضا نور يقول صيب نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الحسن والمسيح ألل الأبرار فلنيذوا أنتم نور العالم وفي القيامة يقوم الأبرار بأجسام نورانية روحانية مش بس الله وملائكة والأبرار نور حتى وصايا الله والكتاب المقدس هو أيضا نور يقول وصية الرب مضيئة كنير العينين من بعض في تسعة تاسع ويقول وصباق لرجلي كلامك ونور لسبيلك الكنيسة نفسها عبارة عنها منارة تشبه بالسماء في نجومها وفي معلائكتها لذلك الكريسة دائما تكون منيرة لأن نشمو كانت تصور السماء مظلمة ولو كانت مظلمة يبقى تشبه بالسماء ولا بالنجوم ولا بالملايكة ولا بحاجة أبدا النور أيضا نجده في تعاليم القديسين إزاي النور ما في تعاليم القديسين نقول في أسبوع الألام لما تقرأ أي فصل من أقوال أحد الأباء بعد ما يخلصوه يقولوا فلنختم عزة أبينا القديس هلان الذي أنار عقولنا بتعاليمه النافعة النور أيضا هو الاستعداد للقاء الرب عشان كده بيقول الكتاب لتكن لتكن مناققكم مجدودة ومصابيحكم موقودة موقودة موقود أو موقودة وأنتم تنقصرون الرب والنور أيضا هو ما نطلبه كل يوم في صلواتنا في صلاة ذاكرة نقول لربنا عندما دخل علينا وقت الصباح أيها المسيح إلينا فلتشرق فينا الحواس النضية والأفكار النيرة ونقول أنا رقولا وقلوبنا وأفكارنا وهب لنا في هذا اليوم نرضيك فيه. باستمرار بنورك يا رب نوايا النور وإن كان أول الكتاب المقدس يتكلم عن النور الذي خلقه الله في اليوم الأول فأخر الكتاب المقدس أيضا يتكلم عن نور سليم السماعية المنيرة التي يقول فيها نجد الله أنارها والرب سراجها لذلك مدن ربنا أنارها لا تحتاج إلى نور شمس ولا قمر لأن نور ربنا هو التي أنارها إن كان الأمر بهذا النور وأهميته يبقى إيه علاقة الكنيسة بالنور كما قلت لكم إن الكنيسة تسمى منارة منارة مصدر النور وفي سفر الرؤية قيل ان الرب في وسط الكنائس السبعة اللي هم سبع منائر من ذهب وكل ذهب تعطي قيمة هذه المنورات فالكنيسة شبهة منارة ومنارة من ذهب. الكلام ده مش بس في العهد الجديد، إنما من العهد القديم. ربنا أمر موسى إن تكون فيه منارة. وفي سبع سرد مضيئة السبع سرد لها عشان تنور قيمة الاجتماع باستمرار من اهتمام الرب بها انه قال انها سرد جمع السرار جعل سرد من ذهب لقضيء وأيضا قال إنها تنير من زيت زيتون مردود لإصعاد السرق الكلام ده في خروق 25-27 وخروق 27-20 وأصبح واجب باستمدار إيقاط هذه السرق عشان تكون خيمة الاجتماع منيرة ولما سليمان الحكيم بنى الهيكل الكلام ده كان في حين الاتماع بنى الهيكل اهتم بالمنائر وسرودها لتتقط حسب المرسوم في اثنين ايام اربعة اثنين يعني كانت خيمة الاجتماع مضيئة بالسرط وسليمان أيضا في الهيكل اهتم بالسرط وبالمنايع ولما حدث في أيام هذقية الملك الصالح لما عرض أن يصلح الضياع والأخطاء السابقة الآباؤنا من قبل خانوا الرب فأطفاء السلو يعني اعتبار اطفاء السلو خيانا للرب ده الكلام ده في أيام التانية 29 سبعة زي ما قلتلكم إن أورش لي المستمعية كان الرب هو الشراب بعدين لغاية دلوقتي موجودة دي في الأديرة غير السرق فيه الشموع وفيه الأناديل والحجنة دي لذلك كان فيه في الدير كما صرت أنا هذا الأمر في راهب يسموه القندلست قندلست جيم القنديل يعني هو المختص بالأنديل وهو اللي ينير كنيسة وأتذكر لما بدأت بنامه ربنا في تعمير دير البرموس وأنت أسكن في أهضة في الدير وأصبت المنبه كويس على ربع ساعة قبل صلاة نصف لي ما مدرب الجرس أنزل وأكون أول واحد يدخل الكنيسة وينور الكنيسة نورها بالشموع والفليب وفضلت الشموع في الكنيسة رمز للنوع وأصبحت موجودة في الخدمة وأصبحت الشموع موجودة أمام الأيقونات كذاك كل أيقونة أرسلت حاجة كذا يحطوا عليها الشموع والشموع بتستخدم في قراءة الإنجيل أول ما نقرأ الإنجيل خلي فيه شموع عندنا يمين مش مال ونقول الآية دي طبعا في السر مش بنقولها مصباق لرجلي كلامك ونور للسبيل وفي ليلة أبو غلمسيس نقعد كده ونحوض بكل الأنوار كل من يجي نقرأ عن, كني... عن كنيسة من التناعس اكتب عملاك الكنيسة التي في افسس في سميرنا، وفي الى اخر ننور شمر رمز الكنيسة انها حاجة منيرة ونقول لأن له أذنا للسماء فليسمع ما يقوله الروح للكنائس وأحنا في زفة الأسخف الجديد بنخلي مجموعة من الشمان سماشين معاهم شمو يلفوا به أمام الشعب كله وفي زفرة عيقونة القيامة برضو كله بشموع بالأموار بمروا في الكنيسة وفي القنادير ما عرفش بي دلوقتي جلالك ولا لكن هي مصروفة أنها موجودة يكون على المذبح قنديلين كبيرين ينوروا الأصل في الطقس يكون سبعة يعني بالله تبارك وتعالى إنه سبعة لبطة كهربا ينوروا أربعة وثلاثة أو خمسة يكون زي ما كونوا ولما نعمل الزفة في جمرة كبيرة بعد ما نخلص ونقول الحان الدف يخلي فيه صليب فيه نور موجود رمز للملاك اللي كانوا بحورس القلب ملك الشمال ملك الشمال وأيضاً في سجل مسحة المرضى. نسميه الأنديل لأن أنوار في كل صلاة من الصلاة نحط أنوار ونعمل شمادا حكما صعيدا. ولا ننسى أيام الأعياد تكون أكثر أيام فيها أنوار في الكنيسة وفي كل المناسبات العامة لكي تكون الكنيسة فعل المنارة ومنيرة للناس أما من جهة الظلام فعايز أقول ما أبشع الكلمات التي قيلت في الكتاب عن الظلام أول حاجة الظلام رمز للشر عشان كده بيقولوا عن الأشغار أحبط الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، وفي الأمثال من زمان والأما طريق الأشرار في ظلام، ومن أعمق الكلام اللي قيل من ظلام السيد المسيح قال الناس. اللي كانوا عازمين يتهموه ويصلوا إلى آخره قال لهم هذه ساعاتكم وسلطان الظلام يعتبر كل ما مر به من خيانة ومن هتاف الناس ضده ومن تسليم للحكام ومن الحكم عليه كل ده ظلام فقال هذه ساعتكم وسلطان الظلام وكان الظلام أيضا في الكتاب المقدس يرمز إلى عدم الإيمان ولذلك في أفاس الخمسة الثمانية بولس الرسول بيقول له أهل أسر كنتم من قبل ظلمة يعني كنتم من دكتور إيمان كنتم ظلمة أما الإنسان تمنور والعجيب إن الزلمة كان إحدى الضربات التي ضرب بها في العون شعب أيام موسى. بأمر من الله لمنسى كان أحد الضربات والحكاية دي موجودة في خروج إصراح عشر وأيضا الزلام موجود في سفر الرؤيا في إصراح تمامي وإصراح تسعة من ضمن الضربات التي جاءت نتيجة أبواق الملائكة الذين بوافقوا كانت حكيلت صلاة وربني لما يكلم عن عقوبة الأشرار يقول ليكن طريقهم صلاما وملائك الرب طاردهم والظلام أيضاً يرمز على الجاهل ففي سفر الجامعة 2-14 أما الجاهل فيسلك في الظلام يقول الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الظلام والظلام موجود في أواخر الأيام موجود إمتى في أواخر الأيام السيد المسيح يقول في متر 24 أمر أس 13 أن في الآخر بعد بيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه ولكن أصعب شيء قيل عن الظلام هو الآتي يقول ان الاشرار يكونون او يطرحون في الظلمة الخارجية الظلمة الخارجية قال يعني الابن الضال وقال دي يعني ان الراجل الاشرار يعني يكونوا في الظلمة الخارجية لماذا يسموها الظلم الخارجية؟ يسموها الظلمة لأنها بعيد, بعيد عن الله الذي هو نور بعيد عن الملايكة اللي هم نور بعيد عن الأبراغ اللي هم نور وعادة عن, وعاد عن أورشين السمعية اللي هي نور تبقى ظلمة وخارجية يعني خارج ملكوت الله أقسى ما يمكن أن ينتظر الناس هو الظلم الخارجي لذلك نحن نكره الظلام وحب أن الكنيسة تكون مملوئة بالنور بالاستمدار كما سبق وشرحنا فيما مضى في يعني من كلام ربنا بدي الزلام يقول إن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون ويقول اللي عينه شريرة يكون جسده كله مظلما معلش يكون جسد شرير يكون مظلم لأن الزلام الشر حاجة واحدة ولهذا بيعتبروا ان الشخص اللي ربنا يعاقله يقول الكتاب ينطفئ سراج الاشرار ينطفئ سراج الاشرار دي موجودة في امثال اربعة وعشرين عشرين وفي أربية 11-11 يقول تظلم عيونهم كي لا يبصروا صدقوني حتى في رشم الصليب بنقول الله من فوق نزل إلى تحت لينقل من الظلمة إلى النور والظلمة يرمز إليها الشمال مصير الأشرار الاستثناءين الوحيدين في الكنيسة هم الآت الاستثناء الكبير هو يوم الجمعة كبيرة. يقولوا من الساعة السادسة إلى التاسعة تكون ظلم على الأرض من الساعة السادسة إلى التاسعة كانت أكتر وقت لألام المسيح المرة لأن السادسة بنقول يامن يقول يامن في اليوم السادس في الساعة السادسة ثم طالد صليب والتسعة والياما زادت الموت في أبت الساعة التسعة يبقى من السادسة للتسعة أصعب وقت كان فيها المسيح على الصليب بيقول حدثت ظلم على الأرض كلها لأن الطبيعة في آلام المسيح كانت متألمة معه ولذلك كانت ظلم على الأرض وتاني حاجة في تمثيلية القيامة لمعيد الأيام يدفع نور ونبدأ نقول الألحان الخاصة بالقيامة اشتحوا يوه الملوك أبوابكم ليدخل ملك المجد إلى الظلمة دي اللي هي عدة دقائق ترمز لظلمة القبر اللي قام منه السيد المسيح علشان كده من قوله المسيح قام نعم قام تضاء الأنوار في الكنيسة أنا لم أكلمكم في هذا الأمر عن رأي الخاص إنما عما يقوله التعليم في الكتاب المقدس وتقوس الكنيسة وما قاله الوحي الإلهي اتسلّم صدق.